ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ق ل يا أ ي ه ا ا للعلوم ك ا ف ر و ن ا أ ب تعبدون د ما و ا أنتم ع ب د ن الاسلاميه أعبد و أنا عابد عابد بدون م ا أ ع ك د ل ك م د ي ن ك م و ل ي د ب ل ي